2. cüz Bakara suresi sayfa 21 Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمورب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لن من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث قرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة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 فمن حج البيت أم اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 والَّذينَ آممَنُوا أَشَدُّ حُب لِل وَلَو يَرَ الذيينَ وَلَم إذ يَرَوونَ الععَذَابَ أنقُوَتَدِ اللهَّهِ جَمع وَأَن اللهَّه شَديد العذااب إِذ تَبَرَ الذيينَة وَاتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 119. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 فَمَنْ قَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ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 وعلى الذين يطيقونه طَعَامُ طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا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 ثم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبره لمن الضالين ثم افضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان ظن حدود الله وتلك حدود اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا بمعروف أَن سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وَلَا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 وَتَكُ اللهُ وَعَلَمُ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّبْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَوْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْظُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او أكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تباعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خَرَجْنَ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤف سعة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أي التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون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 قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ سُدَّتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ